I will وإن الذين اختلفوا فيه لفي Hör! <laughs> Oh, God, I'm Yeah All right. and May I stay? to go home. أول الذين شيطون موتين زد الرحمه لوحين ومن No, no, no. ասանանան ասանան ասատ եսատարան